ما ابنا عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية الا لها مبرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذولون فلا تدع مع الله اله اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقرب واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء من مما تعملون، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.